وأصلوا وأصلوا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المسمعون فهذه هي الحلقة الثامنة والثمانون من حلقات من أحكام القرآن العظيم نبدأها بذكرنا بقي من فوائد الآيات الكريمة قوله تعالى واتبعوا ما تفر الشياطين على ملك السليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آخر الآية وقد انتهى فيما سبق إلى قوله إلى قوله تعالى ولقد ولقد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلق من فوائد ما بقي من هذه الآية الكريمة وأحكامها تقبيح ما حصل من هؤلاء من تعلم السحر حيث قال ولبئس ما شروا به أنفسهم ومن فوائدها وأحكامها أن هؤلاء باعوا أنفسهم وخصوها من أجل تعلم هذا السحر القبيح الذي وصفه الله بقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن هؤلاء الذين اختاروا تعلم السحر وأهلكوا أنفسهم به كانوا من أجهل الناس سواء علموا ذلك أو لم يعلموه مع أن قوله ولقد علموا الذين اشترىهم على خير آخر من خلق تدل على أنهم يعلمون أن السحر بل يعلمون أن الساحر ليس له نصيب في الآخرة فيكون قد خالفوا وعصوا على بصيره والعياذ بالله ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون في هذه الآية يعرض الله عز وجل على هؤلاء الذين كفروا بتعلم السحر يعرض الله عليهم الإيمان والتقوى ويبين أن المتوبة التي عند الله لهم بإيمانهم وتقواهم خور مما يحصلونه في الدنيا من جراء السحر لو كانوا مذو علم. ففي هذه الآيات الكريمة من الفوائد والأحكام أولا سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكرمه فهؤلاء الذين أعتوا وبغوا على الخلق بما يتعلمونه من السحر ويضرون به الناس يعرض الله عليهم أن نؤمنوا ويتقوا حتى تكون لهم مثوبة وهذا منورج من نماذج ساعة رحمة الله وفضله وإحسانه ومن نماذجه أن الله تعالى قال في سورة البروج إن الذين فاتلوا المؤمنين واللمائنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فهؤلاء الذين قتلوا أولياءه وأحرقوه في النار يعرض الله علي عليهم التوبة فيقول إن الذين فاتلوا المؤمنين واللمائنات ثم لم يتوبوا عذاب جهنم فلو تابوا لنجوا من عذاب النار هؤلاء لو أنهم آمنوا عن الذين تعلموا الصحر وذر الناس به لو أنهم آمنوا واتقوا لنحى الله عنهم الآثار السيئة بهذا السحر وأثابهم على ذلك وكان خيرا لهم من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عند الله من الثواب خير ممنى يحصل في الدنيا من المكاسب وهذا ظاهر الأثر والنظر أما الأثر فقد بين الله تعالى في غير آية أن الآخرة خير من الدنيا فقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى وقال تعالى وما عند الله خير يعني لمن اتقى والآيات في هذا كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لموذي وصوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولهذا قال لما وهنا قال لما من عند خير ومن فائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن هؤلاء الذين تعلموا السحر ما علمهم بأن من اشتراه راح له في الآخرة من دو جهاده وكأنهم لا يعلمون. فذ قال لو كانوا يعلمون ومفائدة وأحكامها الحث على العلم والعمل به وأن من لم يعمل بعلمه فهو كالجاهل بل هو أشد قبحا من الجاهل لأن الجاهل قد يعذر وقد يستقيم إلى علمن الحق بخلاف من خالف الحق ما علمه له فإنّه ليس بمعذور ورجاء رجوعه للحق بعيد ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولن ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم يخاطب الله تعالى المؤمنين بصفة الإيمان لينهاهم عن هذه الكلمة التي كانت له تقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا يريدونها من الرعونة لا من الرعاية فيقول راعنا يعني أنك ذليل وليس المراد من الرعاية فنها الله عباده مؤمنين أن يقول هذه الكلمة، ولكنه أرشدهم إلى كلمة خير منها وهي معناه. قال ولا وقول ذرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. يعني اسمعوا ما نهيتكم عنه ولا تخالفوه، فإن مخالفته من الكفر. ولكافرين عذاب أليم أي مؤلم لأنه شديد ولياذ بالله كما بين الله تعالى شدة عذاب النار في آيات كثيرة من القرآن وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من السنة في هذه الآيات الكريمة يخاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان فيناديهم ففيها الف... بقوله يا أيها الذين آمن فيها من الفوائد والإحكام أن من خصال المؤمن أن يمتثل لأنه مؤمن والمؤمن يحديه إيمانه إلى امتثال عمل الله عز وجل ومنها من فوائدها وأحكامها أنه ينبغي أن ينادى الإنسان بأحب الأفصاف إليه ولا شك أن أحب أصاف المؤمن إليه أن ينادى بإيمانه ومن ثوائدها وأحكامها أن مخالفته ما ذكر نقص في الإيمان وأن موافقته من مقتل الإيمان ولهذا وجه الخطاب إلى المخاطب بوصف الإيمان ومن فوائدها تحريم الخطاب بالكلمات المحتملة لحق والباطل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لا تقول رائع ومن فوائدها وأحكامها النهي عن أن مشابهة على المؤمنين لأن هذا هذا الخطاب رائع من مما يدنجل به اليهود إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فنصد الله تعالى أن يهدينا صراطهم السطون صراط الذين عنام الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجنبنا, صراط, الم وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والظاليم إنه جواب الكريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وسنتفلّم على بقية فوائد الآية في حلقة قادمة إن شاء الله.